وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قائلون. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا 126. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 127. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولائك الذين خسروا انفسهم فاولائك الذين خسروا نفوسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معيشه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 وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ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 124. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 125. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغروب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 129. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 120. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 124. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون 125. فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. 124. ويحسبون أنهم مهتدون 125. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَتَيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 124. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين 125. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 126. وبينهما حجاب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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 118. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ وَأَدْخِلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تحزنون.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 فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفترون ان رَبكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَلْتَقِيهِ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ 112. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 113. أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين 114. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا 124. إن رحمة الله مِنَ من المحسنين 125. وهو الذي يرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل التمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا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 وُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 114. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 115. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 116. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 واذ كرم اذا جعلكم خلفا من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 124. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون 125. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون 126. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا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 124. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 125. وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوهم من قريتكم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 114. وسع ربنا كل شيء علما 115. على الله توكلنا 116. وَبَيْنَ قَوْمِنَا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 117. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا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 وكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون 129. ثم بدلنا مكان السيئة الْحَسَنَةَ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وَلَ أن أَهْل الْ القُراء آممَنُ وَاتَّقَوْلَ فَتتحْن عَلَيْهِ بَكَاتٍِ مِن السَّمائاء ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افا امن اهل القرى ان ياتيهن باسنا بياتوا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهن باسنا ضحوا وهم يلعبون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 117. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 118. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.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 129. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 120. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ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 124. لأقطعن أيديكم وأرجلكم مِنْ خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين 125. قالوا إنا إلى ربنا وَمَا 126. وما 129. إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين.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 119. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 110. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون 111. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه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 129. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وَمَا وما كانوا يعرشون وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ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 يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 124. وإن يروا سبيل لَا لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا 125. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 126. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء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 124. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 125. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء 126. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 الذيينَ ياتَّبونَ الرسُولًا النَّ بِيَأُّ الذي يَجدونهُ مكتُوبَ عِندَهُ فيِي التوور يجدونَهُ مَكتُوبَ عندَهُ فيِي التووراتِ والإِجِل يَأمرُرُهُم بالِالمَعرُوف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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا لَهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ الْقَوْمُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحجر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 إِذْ تَأْتِيهِمْ رِيحٌ هِيَ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شَرَّعٌ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ وإذ قالت أمة منهم لم تعضون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروه اي جينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون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 إنِن رَبّكَ لَ سرَريعُ العِقابِ وَإِنهُ لَغَفُور الرَّحيِيم وَقَدطَّعنَاهُم فِي الأرضئُ مَمَا مِنهُ الصَّالِحونَ وَمِنْهُم دونُونَ ذلكَِك وَبَلَونَهُم بالِالحَسَناتِ والالسَّئاتِ عَهُم يرجعون.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 119. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين 110. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم.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 124. يَوْمَ تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 125. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسْلَخَ مِنْهَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 129. ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 120. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ وَاللَّهُ رَبُّهُمْ مَا لَنَا إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 124. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 125. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 126. وإن تدعوهم إلى الهدى لا 124. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 125. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 126. ألهم أرجل يمشون بها؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكِيدُونِ فَلَا تَنظُرُونَ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 124. وترى هم ينظرون إليك وهم لا يبصرون 125. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 126. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم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 إنَِّينَ يَادَ رَبِّكَ لاَا يَسْتَكْ بِرونَ عَ إبادَتِه لا يَسْتَكْ بِرونَ عَن إبادَتِهِ وَيسَبِّعُونَهُ وَلَهُ يَسجُدُون